الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والكبرياء والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى وحده لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وأخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعود بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك خير هذا الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير الحضر وخير السفر وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما جرى به القلم وأعود بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر وشر الحضر وشر السفر وشر الدنيا وشر الآخرة وشر ما جرى به القلم نؤمن بالله ونثق بالله ونرد أمورنا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم هب علينا سكرات الموت، ولا نعذبنا بعد الموت،